أي امسيدن تيمسفليدين سلام الربيع الاول اكملت اللام عندت اللام ادنيسلي اكتبلي لينا في اليد قصاك غفاي نيق على النام تسوحيني امش روح ذن امذن ربي تس ام كرسين بالليغ تاع السو سبحانه تدي خلق القلب ويرناو ممرضت لي اكني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 نتصار يق سبحانه سبحان الله اللي ما نبونش تاكين يسكن يعني يسترسل القران كامل اللي ما نبونش تاكين اسم ايش قاعد يمشي قاعد ينقص على بعده يمشي قاعد سيدنا محمد في لاسات ربي الإسلاميس اللي ما كناري سكني داني لا شو زلت ونري يعني على وحد ربين قلت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 إلى هو users, самого where we are, where وين are old, where we وين old, where we are old, where are Obergeois people, where we are old are our daughters we remember the name of the something the prophets have made What was it? Это люди анاليそうуютss Unimos Weagen Потому ويرن هو لسكت فينا نقول لنا إميز ندينا وش بيحنا نبيع إجت العبادة الأصلام خطرش لأن عبدنا إدراهم لأن عبدنا الأصلام وربنش قاعد وش بيحنا نبيع هكذا أردت علن ذا وحي واحد كان ألعبذن والعبذن نرد يدرس يعني إذا ما يدراهم نرد يجنه دشون إسكالين إسألن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 ولئك لهم الأمن وهم متدون. استفجنت قلائك إن رشوم غزال من الإخلاص كينير ربنا وحدس. مع نس بندم أكن الديناء ابن جرير ديون المفسر فند يصور غفر الربيع ابن أنس يمد النع الإيمانكين يعني بندم أنسهم الإخلاص إربين سبحانه وحدس. أت يعني أت صحظت توحيدكين أت سكرت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 i d-yesbgen d acu bilmeɛna iman aini neɣ laa يعني yenna-d العبادة <سؤال> السن <سؤال> ibadan-sen fella ibbi weḥds ufa u tezgan ɛabzin twaed Ur ceriken ara d yidi-s lauriya Ur cerifen ara d yid-s imdanen Ur ceriken ara d yids aglanna ihi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 إن الشرك ظلم عظيم أمير، والشركاء ضربير، خاطر الشرك ضد الظلم أم قرآن، ضد الظلم جمع، يعني من مجتدين أدخل دهنك، أدخل مغ ألا إن إجلن قريفسني، أسلم ضاق وتصق صير وتنذير غط مصني، سرد سذج، يعني الصوحي ذكي.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 أكسسين أكسين داغن غطف فوركزنين يجب أن تشجعب بغيم دلم لما نسجد وشبيحن نبيع فلسلسة ربما نسجد ما ينكسين تضريض تحصيد ترمض لكن الدينار في فعلا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي ذنبه إسين باللغة ربي سبحانه وحده أقول لغة ربك سبحانه وحدث لا إلا إله كَ Lud cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cim cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod cod اللي cod cod cod cod cod cod cod cod تم cod ويمن أنقى ما ريسين نذب؟ أذي سناشتكين؟ أي هذه في الجديس؟ وهذه في النعيس؟ إلى من أكلني؟ أري عبد الله ربنا سبحانه ونكنغ ما ربنا نقرأ في السوحي؟ أم كي جلّاموش بيحني بان ثلاثة صربيان المسلمين يسكن أي إيمد وكليس؟ يعني غم كلا عبد المربي؟ ذا شو إذا زال؟ ذا شو ممكن يقارن؟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 أنشتكي ينديه فلسر يندي يندي بيه فلسر بيه من الصحراء يندهي عبادته الصامت في الأسر دون ربِّ ينده ينده شبيح في الأسر بدون سلمي فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله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 يد يودر أشبه نغير أدي سبقن اللي ما ينس أي دان ضدها أكين مالنا سمتها لشوم إذا زل قيل أرد جيني أي سليمان مسلم العلي أدين إنه ما كينس أكين وتأم هذا إلى قديم الشهير سيس ماشين ألم سير Ostea ed dimau la ceva este Allah pe aceasta a venit, e a acest lui to discipline si cum Idol ş في ful meu pentru cânău Aí am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 المنافقين اللي نركى من الناس يلسوال سن كلام مع أول والمعنى وما يلاقي نذيبنا والسن ماشي دين الديننا أن تشكي غدنا أكل ند يسقي طلايم ما يظن ومن الناس يلسوال سن وكفرانس ولا ولسن ومن الناس يلسوال سن ورمين النار ولا ولسن إيه أكلنا بنسرقن باللي ندين Arabs بجن إما ربي يدربنا دبش هذا ما كيح افسي ديرس المناس ولا وناق بوليس ادين غير ستي قنسيز يومن فيه وياني داينين دينان سيفس يد يعاود داينين جدا بوليس هاجاري ونو كنا غير باغيين ندسك اني شكيه يعني سيدنا محمد فلاس لا تصرم ديالنا تسلاميز اللي سيت بلي من معنا أنا يقول البلاد فأعلم أنه لا إله إلا الله ثم ي horsespe wish إذا ههي صريع قد وضع له فقد كان ورغت شكل meals وقد فقدًث علىويس بك وقد فقد فقد قدبق Detaz قدب البعث يلا قد السيرف اكن دا ووتش جوج ايي ننان و لي معذلره لغين راه تسويغين لغين راه تتاسرن لغين راه تسروح اكن داخل باش انا كان سيلسيف خاطر شن ولي اطاصد القرص يدسون سنخره ويرناو ما تلوش هاد الصحة حنا خطير وين باللي غايندينا سيلسيف يلها لوي نيج لن بوليس يصفع والقوات لوي نيج خدم أكن قارن السجل سجل أشبه نبين أكن يسجل حد يق ق بخاري حد في ديال الربيع ما هو أن يتمثل؟ إنه يسمنهم وإذ مسعير؟ أرى سعادة؟ تشف عينه يعني ألغاد خطف أشبيح أنه ينفذل صربينا الإسلاميس ينفذل عنده لما ينزل غاد ما منهم؟ أرى يخلل منهم أرى سعادة؟ تشف عينه؟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 المن فنشتكيه رناذ يمد يسار أرعاد ناس نهود في لسلا مربي. ليش يسني ينا يسناكم منه. عبد سبحانه ورسيم يعني الله غير أن ألا نسكن غيره. وذوين سن عاد أخاه مهودة؟ قال يا قوم الله من إله غيره. ولذا المن بنيش لكن أريس بندم إمسني ناع سوى ولكن هذا صح لن بذلك سيف قنيوبي لن بذكرنا مننا سويني جيسار أكنه يدش بحن البيع إمي كفار كفار إس لا اسم دنيز إن يسني لقتل سينميهم أتعب ذمت أكن وثا يعني وتعب ذمت سكن قار سوين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 اولا نقولوا بسم الله ادي يعني لا اله إلا الله هادي السين اولاكن اكني من شهده الىك هذا ما كاين يتمثل اديليل اكنينا سووليك وديل في ادي لين متمل ادي لغين الضمير سووال اين الضمير سينس المؤمنين وثنين المؤمنين التبت ويرنا الشهاده ما كاينه لا را مقارنه قسم قسموا نون من سركم خاطر شي مرات تهضر الرب سبحانه ودقارهم والشبيح للفي ولاش الى قال لي مين ويا من تصقن الايمانك التبت الى قسموا سيدنا محمد في لا تستصرب بين المس بالعبد نصف والرسول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 سيدنا محمد نحن نقول في الله سيدنا سيدنا ربينا سيدنا ربينا نقول هذا ليس جعر ربينا هذا ليس جعر ربينا كان عبده ورسوله لا تتخبر زمران كانت كم دانين يقادلوا كناس يتضرون أكني تضرون يعني النصارى ذي رمين نكيم خدمين علن أفكان سيدنا عيسان في الله سفر بني إسرائيل يلبي صورا ألم نأتي عدم بغير أي يوم نزعنا وكما ذكرت من الكفر يتدغى إيمان سنخدم نصف ربيع أي يغنى سعي النبي حضرة مفظوم أكنى غي تضرع إيرومين يتسرىيل حضرة يخدم أكنى غي يخدم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 ويناقش هذا الشبح اللي حنا بيه قداش تصربيان تسلميس دا يلققن وداي ريستن هذا ما كاين اكل ديسام في الناس لا تصرب بها تسلميس قيمته كليز نيجي تديس صانغ حق الناس كرسويل إذا دخل الناس دسويد الإسلام في النار بين الإسلام رشوه آكل دغل إذا الإيمان رشون في النار بين الإحسان أزمن إحسان يعني تولوغ رشون إذا المعالاة دوين يسبق الناس باليان شهادة الناس وشريك يعني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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نحن نريد أن تشبعوا في ذلك الماكينير ما تشبعوا في ذلك المدرسة أدخلوا في ذلك المشجاع أمثوا أريال القوم أبقوا من الدنيا أكل ملا أدخلوا في ذلك المدرسة فعنة تغريمس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 هذه القصة التي تقدمت بلدًا أنها تعاملت، أنها تتخبر، أنها تصب Luis ما ما ما أعرف أي كيف تعد؟ عن ذلك فسي puedrite سأتحقه معوا grande وهذا بينهما أنهما ح الشمس ويصبح بلد مغوني وقال تجلب السلام لا مقوم بتطول 같아서 الرجال الرب عليه يلم الدار ويرنا من دارنا اكلنا ان نكنغ ند وان محمدا عبده ورسوله بالعبد نفسه شو كان ويدار ما نكنيد انا كل خطير يفكي الصربين ام كان عليا يفكي الصربين ازال ام يفكي الصربين سبحانه يعني الصفات